و و ي موسوعه ئ ذ يفرح ا ل م م ؤ ن ن بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله ا ي ش ا ل ي ع ن ا ب ل ه لا ي خ للعلوم ف ا ل ه و د ه الاسلاميه ي ع ل و ن ع ل م و ن ظ ا ر ا م ن الدنيا الحياة و ه م ع ن الآخرة ه م ا ف ل و ن أولم و ي ت ف ك ر ا في أنفسهم ما خ ل ق الله ا ل س م وما ا ا والأرض و ت ب ي ن ه م ا إ ل ا ا ب ل ح ق و أ ج ل مسمى و إ ن كثيرا م ن ا ل ن ا س ل ق ا ر ب ه م ل ك ا ف ه اولم يسيروا في الارض فينظروا َُُ كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوه واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم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 الله يبدأ الخلق يبدأ ث م يعيده ثم إليه ع ثم ت ر ج و ن و ي و م تقوم ا ل س ا ع ة ي ب ل س ا ل م م ج ر و و ن ل م يكن ل ه م من ش ر ك ا ئ ه م ش ل ا و ك ا ن و ا ا ب ش ر ك ئ ه م ك ا ف ر ي ن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 شركاء فيما رزقناكم هل لكم مما ملكت أ ي م ا ن ك م من شركاء فيما رزقناكم ف أ ن ت م فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أ ن ف س ك م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 ف ط ر ة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون منيبين إ ل ي ه واتقوه و أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة ولا تكونوا من المشركين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 ليكفروا بما آ ت ي ن ا ه م فتمتعوا فسوف تعلمون أ م أ ن ز ل ن ا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس ر ح م ة ف ر ح و ا بها و إ ن ت ص ع ه م م سيئة ب ا قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أيديهم هم أ إذا و ل م يروا أ ن ا ب ل س ط ا للعلوم ر ز الاسلاميه ك ل آ ي ق فآت ذا ل ق ر ب س ح ق ه و النابلسي م س ك ي ن ا ب ل ذ ل ك خير ل ل ذ ي ي ي ن ر د و ن وجه ا ل ل ه و أ و ل ئ ك هم ا ل م ف ل ي ه اسماء الله ا ل ح فيه أ موسوعه ا ا ا ل ل ن فلا ي ر ن ا ل ن ز ك ا ة ت ر ي د و وجه ن ا ل ل ه ف أ و ل ئ ك ه م ا ل م ط ع ف و ن ا س ل ا م ثم ثم رزقكم ي م م ثم ي ثم يحييكم ت ك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 قبله فانظر إلى موسوعه النابلسي ل ي ا للعلوم الاسلاميه ا س م ا ر الله الحسنى ف إ ن ك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إ ذ ا ولوا مدبرين وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع إ ل ا من يؤمن ب آ ي ا ت ن ا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف جعل من بعد من ضعف قوة ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه ة كذلك كانوا ك و ي ؤ ف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 ولقد ضربنا للناس في هذا ا ل ق ر آ ن من كل مثل ولئن جئتهم ب آ ي ة ليقولن الذين كفروا ان انتم إ ل ا مبطنون ل و كذلك الذين الله على قلوب الذين لا ل يطبع ي ع م لفضيله ا ل ل ه حق و ل ا ي م ت خ ف ن ك ا ل ذ ي ن ل ا ي ب ن و ن